إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 وعلى نبي الله المجتبى وعلى رسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله منذ أن خلق الله الخليقة وفلق الحبة وبرأ النسمة واستقر الإنسان وعاش فوق بساط الأرض وتحت أديم السماء عاش تتنازعه دوافع الخير ونوازع الشر وأرسل الله الرسل تترى وأنزل الكتب متعاقبة ليحيى الإنسان في دنياه طيبة وليعيش عنصرا صالحا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أصلح الله الأرض بالرسالات وقوم الله الحياة بالنبوات وبهاديات الشرع وثوابت الأخلاق غير أن الإنسان اجتالته الشياطين فأفسد في الأرض وخرج عن جادة وبذلك مسخت الفطرة وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا واعتدى بعض البشر حتى قتل الأنبياء وعتوا على رسل الله عز وجل وخرجوا على أوامره سبحانه وكأني بالبشرية تعيش نفس تلك الحالة. نحن نعيش في عصور تسودها المادية البحتة والنزعة الإلحادية مع الانغماس في الشهوات والاستغراق في الملذات والنظرة المادية والإباحية والانحلال والفجور والتردي. نعيش عاء عصر الفوضى الفكرية والعبث الأخلاقي والقيم حقيقتها. لا أتحدث عن أمة الإسلام. إنني أتحدث عن العالم بما تربطه من روابط إنسانية يعيشون في بقعة تسمى الأرض إن هذه الأرض أرادها الله أن تكون صالحة ولن تصلح الأرض إلا بوحي من عند الله معصوم وإلا بشرع من عند الله هذه للناس وإذا خرج الإنسان على شريعة الله وعتى على أوامر الله تأبى السنن الله إلا أن تتدخن لتحسم الفوضى فتقع الزلازل والأعاصير والرياح والبحار وكلها في ملك الله جل جلاله والمؤمن عقيدته أن الأسباب بمسببات وعقيدة المؤمن الحقيقية أنه لا يقع في كون الله ولا يحدث شيء في هذا الأرض إلا بأمر الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن عالمنا اليوم تتسوده الأعاصير المدمرة والزلازل المهلكة والأمراض الفتاتة والانقسامات المزعجة والحروب المحرقة وكلما أطفأوا الحرب في جهة اتخذت في أخرى وما ذات إلا لأن البشرية تصر على ذات الفوضى والخروج على شريعة الله إلى الإلحاد وإلى البشر وإلى الناس بعيدا عن هاديات الشرعي، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يقرر القرآن حقيقة مهمة عن القرى، ولفظ القرى في القرآن لا يطلق على قرية نائية أو كما يعتقد بعض الناس في يعيشون في قطاطي أو في خيام لا والله إن لفظ القرية يحوي المدائن التي كانت في يوم من الأيام معمرة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إراما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد حضارة وتعواء وعلوة التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب وليس بالضروري أن يكون صوت العذاب كما يظن بعض الناس أن يأتي هذا العذاب بملك يقلب القرية أو المدينة لا والله فإن بعض الزلازل وبعض الفتن وبعض الوقائع والأحداث التي تتناقلها وكانات الأنباء تدل على ذلك تدل على أن لله قوة وأن الله قاهر فوق عباده وأن سنن الله عز وجل يجريها لا تحابي ولا تجامل وأحيانا تحل بعض الوقائع قريبا من دارهم عسى أن يطعظوا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات والمثلات ما حصل, حصل للسابقين ممن كانوا وعلى نهجكم وعلى صورتكم ممن ما سلتموهم أخلاقا ودينا وشرعة وخروجا على أوامر الله سبحانه فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه مح عليه ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض كل هذه تدل على أن هذه أن أن سرنا الله عز وجل الموجودة في الكون تتدخل وما في ذلك شك إن إن الزلزال البحري الذي أصاب بحر الصين الجنوبي وأصاب بعض الدول في آسيا وبلغت حصيلة الناس في ثواني معدودة أرض تتحرك. وتميت من تحت أقدامهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أرواح أشباح بلا أرواح جاثمين أصابهم الموت وموت الزلزال مخيف يخطع القلوب بعض الناس يبدأ ليصور لنا الزلزال في صورة علمية ليقول أن بعض التفاعلات في داخل الأرض تحركت ما الذي جعل التفاعلات تتحرك؟ وما الذي جعل في, الأرض تح... جعل في الأرض تفاعلات ولماذا تحركت في هذه اللحظات وفي هذه الأيام وأين كانت من ذي قبل ولماذا لم تتفاعل إن, إن المؤمن ينبغي أن لا يكون ماديا بحتا في تقييمه وقراءته للأحداث ينبغي أن يقرأ الأحداث من خلال الشرع ومن خلال القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كان الظالمة ثم أنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيه لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 ولذلك ينبغي أن يقف أهل الإيمان بتأني تام مع هذه الوقائع ومع هذه الأحداث لماذا يهلك ال... الله القرى إن القرى التي أهلكها الله عز وجل كثيرة ولكن أخطر ما في ذلك أن الناس يأمنون مكر الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضعا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمن الذين, أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض والذين مكروا السيئات ظنوا أن الله لا يخصف بهم الأرض قال عالم أمريكي أن قوة الزلزال الذي ضرب آسيا في الأيام الفائتة يساوي عشرة أضعاف القنبلة النووية عشرة أضعاف القنبلة النووية في ثواني حتى لا يغتر مغتر بقوة وحتى لا يفرح فرح بطغيان وحتى لا يتمادى متمادي ليتهم يرجعون إن الله عز وجل قادر وذلك لتحل قريبا من ديار بعض الناس ليتطعظ غيرهم وبعض الناس كأمريكا وكإسرائيل يمدهم ربهم قل من كان في الظلالتي فليمدد له الرحمن مدة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من من أضعف ناصرا وأقل عددا إن إن هؤلاء الطغيان إن هؤلاء المتجبرين والطغاة لم لم يطعزو إلى هذه اللحظة وقد قال عالم أمريكي متخصص في الجيولوجيا بأن قوة الزلزال تساوي عشرة قناب نووية لو ألقيت عشر قنابل نووية لا تحدث الأثر الذي أحدثه زلزال لا يعرفون من أين أتى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف كل هذا ليدلل القرآن ويقود البشرية إلى أن الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل وأنه سبحانه أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وترك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ليس ظلمة بما كانوا يصنعون سبحان الله هذا القرآن حكمته أنه تقع الوقائع والأحداث فيتلى فيظل غضا طريا كأنما أنزل للوقائع والأحداث المعاصرة التي نعيشها وضرب الله مثلا قرية في آسيا في أمريكا في, في أوروبا في إفريقيا في أي, في أي مكان كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ما كانوا يحسون ولا يشعرون أن العذاب يأتيهم يا نائما بالليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطلقن أسحارا قد يأتي هذا في وقت السحر ولذلك فكفرت بأنعم الله وهذا تقديم عجيب الكفر بأنعم الله منتشر اليوم في البشرية الملاحدة الذين يتجرؤون على الدين الذين يجترؤون على السر الذين يطعنون في الإسلام كل هؤلاء كل هؤلاء وما أحلم الله وما أحلم ربنا عليهم وما أحلم الله بهم وما أرحم, وما أرحم الله بهم بالرغم من هذا ولكن هذه الزلازل تصيب أقواما وتترك من وأعتى منهم لعله يرجع أو ليؤخذ بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر قال الله سبحانه بعد أن قص نبأ القرى قرية قرية نوح ولوط وشعيب وهود وصالح قال وتلك القرى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أم ربك وما زادوهم غير تتبيب تخسير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى محدثا عن شؤم المعاصي والذنوب قال ما الذي أخرج الوالدين من الجنة؟ ما الذي أخرج الوالدين من الجنة؟ وما الذي أخرج إبليس اللعين لما ملكوت السماء طرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبدله بالقرب بعده وبالجمال قبحة وبالجنة نارا تلظى ما الذي أغرقاه للارض كلهم على عهد نوح حتى على الماء فوق رؤوس الجبال أتظن البشرية أن هذا لا يتكرر أي اعتقد الناس أن هذا لا يعود حتى على الماء فوق رؤوس الجبال فرأى الناس فيضانات كهذه الفيضانات حتى على الماء فوق روس الجبال فماتوا عن آخرهم ما الذي أرسل على قوم عاد ريح صرصر عاتية إن الرياح من جند الله هذا الهواء إن أمسكه الله مات الناس وإن أرسل سرعته مات الناس سرعة الموج والزلزال خمسمية كيلو متر في الساعة سرعة طيارة الموج سرعة طبيقس في البحر في البحر ده مش بحر مسكين البحر ده في لحظة وصل سرعة الموج زي طيارة زي سرعة الطيارة هذا ما قالت المصادر الإخبارية والعلمية المتخصة في هذا المجال يا سبحان الله ريح صرصر عاتية تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية فإذا بهم قد امتلأت الأرض بجتثين وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم وما الذي رفع قرى قوم لوط فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيف والأيتة والمدأوى ومديا سحاب العذاب كالظلن لما استقر فوق رؤوسهم امطرت عليهم نارا طلظا ما الذي أغرق فرعون وجنده الأرواح للغرق والأجساد للحرق النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب ما الذي صلت على بني إسرائيل قوم أولو بأس شديد يجوسون خلال الديار وكان وعد الله مفعولا وما الذي جعل الله يتأذلهم ويقسم سبحانه بنفسه ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ما يسومهم سوء العذاب إنه الطغيان وباختصار إن أسباب الهلاك أولها في الكفر والإرحاد وإن العالم اليوم العالم اليوم والله كنت أتمنى أن تنقل هذه الخطبه بآياتها إلى الكفار الملاحدة بلغاتهم على البشرية أن تقلع من الكفر والإرحاد ما الله الذي يحارب إن بطش ربك شديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وأسأل الله أن تقر أعيننا بزلزال يدمر أمريكا وما ذلك على الله بعزيز وحتى لا يظن بعض الناس فعال لما يريد قال لتتأكد هل أتاك حديث الجنود إن نتفهم متأكدا ومستيقنا أن الله فعال لما يريد، وأنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وأنه ينتقم، وأنه يحرك جنوده من ال... من ال... من ال... من الريح ومن البحار والأرض تميد من تحتهم. يا سبحان الله. كنت أتأمل حديثا في البخاري، حديث, أب... حديث أبي حديث يقول صلى الله عليه وسلم إن من أسرات الساعة أن تكثر الزلازل كسرة الزلازل علامة من علامات الساعة. يا سبحان الله رجفت المدينة في عهد عمر بن الخطاب مرة رضي الله عنه فجمع أهل المدينة كلهم في صعيد واحد ووقف فيهم خطيبة قال عما إن الأرض من تحتنا مادت وما مادت بنفسها الأرض نفسها مصخرة يعني الأرض ما عندها مزاج تقوم بس في اللحظة الفلانية تقوم تتحرك ما على كيفها ما على كيفها وليدلك الناس في الزلازل قيمة والأرض بساطة ليدرك الناس والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ليدرك الناس نعمة بسط الأرض ودحيها قال لهم أما إنها رجفت وأما إنها لم ترجف بنفسها وإنكم أحدثتم في المدينة حدثا أما وإنها لو عادت لا اساتنا نكون فيها أبدا قال لهم ثاني لو حصل زلزال بشيل عفشوب ومرق من البلد قال لهم معناها ما في زلزال بيحصل ساكت ما في زلزال بيحصل ساكت قال لهم اما وانها لم تمد بنفسها يعني ما عندها مزاج الواقع في في الصين ولا في أي مكان ولا ولا في اماذيف ولا اسمها شنو يقولوا الاو صارت تتحرك مزاجي يعني ما مزاجها وما اعرف كيف تحركت بأمر ربها ويوم القيامة تحدث أخبارها بأن ربك أوعالها، وذلك زلزال كبير وفي آخر الساعة ثلاث زلازل عظيمة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وبعدها تقوم الساعة وت ولا تقوم الساعة حتى يهلك بعض الناس بالخصف والقذف والمسخ، قالوا أنهلكوا، وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث أيها الأحبة الكفر والإلحاد أكبر وأعظم ما يهلك الناس ثانيها كفر النعم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار كفر النعم وكم وضرب وك الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كفر النعم والمعاصي تبدل العافية السقما والرضا من الله صخطا والستر فضيحة أعوذ بالله وإن أشر العقوبات أن يشعر المعاقب بالعقوبة ليسدر في غيه ويتمادى في ضلاله وبعد ذلك ليؤخذ وإن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته والله مصير البشرية بهذا الإلحاد وهذه الظلامية الحضارية وهذه المادية الطاغية موذن بشر كبير إن لم يتنبه الناس كفر النعم ثالثها فساد الأخلاق وانهيار القيم قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ليس أمرا شرعيا ولكن أمرا كونيا وكانوا من قبل أحسن أساسا بنسب الآن الناس عنده أساسات فخمة جدا أساسا أساسا يعني أساسات الأساسات بيغنموا فيها كناس الجرود الفاخرة والنجف ما أنت أول ناس ناس عاد كان عنده النجف سليمان قصره جزاز كله قصره جزاز أهل بيتخيلوا بحر ما جزاز الكلام ده دمتين الكلام ده قبل تقريبا ثلاثة ألف سنة تقريبا قبل ثلاثة ألف سنة في قصر كان في الدنيا دي في الشام كان من جزاز ممرض وكمان جزاز أملس البشرية ما ما ما لا يزعم أنهم تطوروا لم يتطوروا حتى ولا تطوروا وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبسرين مستبسرين أصحب حضارة مستبسرين يرحتون من الجبال بيوتا فارهين وإذا بطشوا في الأرض بطشوا جبارين ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون التي لم يخلق مثلها في البلاد وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم سبحان الله أمرنا مترفيها بأساتثم الفخمة أحسن أساسا ورية منظرة رؤيا من الرؤيا منظرة مناظرهم كانت جميلة وأشكالهم سمحه وناس كانوا يكشروا وغيافة ويا حاجة لكنه كانوا بعيدين عن الشريعة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بأي شيء فدمرناها تدميرا وبعد ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو وقد يكون تدمير بأن تنتهي الحضارة بأن يختتن أصحابها وأن تفنى وتزول وتضمحل يا سبحان الله ما أعظم الله وما أجل الله الفساد ولا تقول أن الفساد بعيد وبالتالي أن العذاب بعيد لا تقول هذا غدا غدا شنو لا ما غدا اليوم الساعة طهر بالليل أمشى شوارع الخرطوم تخشى من الخسف، ومن المسخ ومن القذف الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الاحتفال برأس السنة فسادا وانحلالا وطغيانا وجرأة على الدين وخروجا على الشرع سوف ترى ذلك سوف ترى الكاسيات في الشوارع انفلت حتى الموجود في الشوارع النظام العام ينفلت ويبدأ الناس يمارثون ذات الطقوس وذات التقاليد الغربية شوف الشارع ايش حقال حق بصفان البر تعاين يقول لك كل سنة انت طيب ويعني شنوه ألا ترى أن الفضائيات تُنزل بقلب الإشلاء؟ ألا ترى أن الفضائيات يمكن أن تكون سبب من من أسباب الهلاك والزلال في الأمة؟ ألا ترى ذلك من المناظر التي تعرض والإلحاد الذي يكون حسن؟ هل هو يقول لك رأس السنة؟ في ناس عندهم مزاج يقول لك يكون صاحي قال عشان يحضر سنة 2005 يعني شو؟ قول بيجي صاحي يعني شنو نمت الليل سبحت بالاذكار استغفرت بالاذكار سبحت رب العالمين في ناس وهم عندهم وهم يقول لك الساعة بدنا تكون صاحي قال عشان نتحول قال من 2004 النايم برضو تحول ما جاء تعوج والفي سجن كوبر برضه تحول ما جاء تعوج ماله يعني شنو يعني هدي تحول ده تحون في شوارع اخرته والناس لابسين كيف وبيصير ويضحكوا ويهزروا مع بعض والبلاذ يرفعوا صوتهم وأين السلطة وأين السلطة وإذا رجال الأمن الذين عليهم أن يحفظوا أمن الأمة القيم والاجتماعي وأين الشرطة وأين من عليه أن يحفظ القيم وأيصون الأخلاق العذاب لا تظن العذاب بعيد العذاب صفات إذا وقعت هذه الصفات في أمة عذبها الله ودمرها الله فلذلك قال وإذا أردنا أن نهلك قرية قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بعد ذلك فحق عليها القول فدمرناها تدميرا من أسباب العذاب تفشي الزنا تفشي الزنا وأخل الربا قال عليه الصلاة والسلام أيما قرية ظهر فيها الربا والزنا آذنوا أنفسهم عذاب الله يعني قال الله تعالى عذبنا بس أجي منطقة، الزلة فيها، والزلة فيها قال الله يا الله تعالى عذبنا، ده معنى الكلام، والعذاب إخوانا ما بالضروري يكون زلزال، ممكن يكون عقد نفسية، وأمراض فتاكة، ومعايش جبرز زي ما بيقولوا الناس، وإن كان أنا ما مقتنع إنه المعايش جبرة، أنا مقتنع إنه المعايش عند الله ما جبرة، الناس بيقولوا المعايش جبرة، بيجيبه الت التجميد ده بيجي. بطغيان. ممكن يكون انتحار ممكن يكون أمراض نفسية ممكن يكون كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان إذا كان رب العباد أهلك وأخذ آن فرعون بالسنين وأرسل لهم آيات بينات منها الطوفان السل الموية السمحه الرائقة بتكتل الناس بصقة العمارات الكبيرة، تبغى تدخلها في الوطن، مويا بس، مويا، ماشي كثير، مويا، ما مويا تنار، لا ما مويا تنار، مويا عادية جاية من ال... من رجالهم ال... مندفعة، سيول تنتهي من أمم وزرور ومزارع وحروث ودواب وحضارات تنتهي منها، مويا بس، مويا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء مباء منهمل. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواحي وجسر إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية بالماء بالطوفان والضفادع الضفادع صمت الآذان والقمل جمر الجمر ذكية الكترة قال لك الزول لما نعجلها بيته مليانة جمر بيحاول بي بحاول يحاجب يشيل الجلابية يخطها في الشمس قال ليك القمر لك يجيب الضوء يجر جيرة جلابية القمر يجر جيرة ما يدخل الضوء قمر قمر على قدرته والجراد هاي الجراد الجراد الواحد حس الناس خايف من الجراد في الجراد كل مرة يقول لك خش مصر وما عارف جاي بي وين وماش ما عارف الجزيرة العربية هذا بقى في مطارات في تأشيرة الجراد دعموا تأشير بمنعه وربما يمنعوك في الجراده جراد على بريص غير أصلي ما جبل الأمة قال ليك جراد بيجي في الباب باب الخشب بياخد المسامير الباب بيقع ما بياخد الخشب بياخد المسامير بياخد الحديد الباب بيقع يعني ما بياخد الخشب كان بياخد الخشب ده حاجة والدم أي دم في صورة الأعراض الدم الدم قال ليك الزوال من الصبح يفتح زير شجرة ما أي حاجة أي حاجة سايرة بقدم فسألوا موسى أن يدعوا لهم ربهم أن يكشف عنهم الركس فك... فدعى موسى ربه وكشف الله عنهم الركس وبعد ذلك بعد هذه الآيات ما زال فرعون مصر حتى أغلق في اليم وما يعلم جنود ربك إلا هو لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سبأ حضارة قبل كده زالت بيه مو بس مويا بس لكن في ناس ربنا جملة نزلهم ويتنار ديه قوم شعيب أخذهم عذابه يوم يتظل سحاب يرمي نار سحاب بتاع مويا يرمي نار الكراب قال ما بيعيد ما ربنا عمله وربنا فيه يعني ندخل له أنا أخشى إنه إحنا دهنا كمستبين نتخيل إنه ده تاني ما بيحصل بيحصل لان ربنا في كل ايه وما هي من الظالمين ببعيد اذا نذكر الناس بلدة طيبة ورب غفور ناس سبع ذكر الناس مرتاحين دناين يا اخي قال ليك المرأ تحمل المكة فوق رأسها القفة وتدخل الجنينة مفتلة جدا بعدين مزروعة كيف الجنين ال الجار ذاتها يعني مش صف بتاع رمان وصف بتاع برتكان برتكان وصف بتأكيدة لا يعني مشكل قال لك المرة بس تخش الجنين وخاتل قفة فوق راسها تطلع الجنين قد امتلأ مكتلها بأنواع الفواكه كلها ولا بمديده شوف هذا المرتاح كيف ولا بمديده القفة اللي بتتمليه فواكه ما بتقول لأكين برتوكام ما فيها ما فيها موز لا كله في قال فاعرضو الاعراض عن الشريعة فأعرضوا هذا سبب برضه من أسباب الحلاك. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريم سيل مويه بس سيل سيل العريم حس الناس اللي في أسد مويه وجزو البحار تتحصل في سجن وبعض الأخبار تقول أن الأسطول الأمريكي الخامس غريب الأسطول الأمريكي الخامس جاءته غريب ده لو جاول واحد من المسلمين غرّوا وبيدر يغرّجو، لو لم العالم الإسلامي كله عشان بشي غرّوا وبيدر يغرّجو، ده الله بغرّجو بدون ما زول دخل، بره الله بره بغرّجو، وكان داري غرّجا بريجو كله بغرّجا، لكن أمريكا فيها راس مسلمين وفيها جوامع وفي حاجات كويسة الله ما دري غرّجا عشان كده حصل، يا أخي سيد العارم، وبدلناهم بجنتيهم، بعدين الجنايذ كيف؟ جناين على أن ترى الطرق، سفر سبع يومي تمشي في جنينا. سبع يوم تمشي في جنين قال فاعرضوا فاصلنا عليهم سير العليمي وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أقل وات أقل خمط أقل خمط وأسل وشيء من سدر قليل الجنائم دو كلها تحولت السيدة لما انجأ دمر الجنائم فضل شنو قال لك القرآن قال كي كان ده ما كلام زول ده ما, ما تحلل سياسة لا تقلم قرآن قاطع الكلام ذا قال عنا وشنوغا قال أكل خمط شجر قال لك ما فيه أي فائدة بعض هذه التفسير يقول أنه عشر العشر الواحدة الجنائم بقت عشر كلها عشر وأسل الأسلداء كل شوك ما فوق أي حاجة يقل لك ورق ما فيه ورق شاهدت ورق الصفق ده الصفق ده ما فيه وأحسن حاجة خلى لهم السدر النبك والنبك ذات ما بيستاهلوا قليل وشيء من سدر قليل النبك ذات ما ختروا لهم يعني دمروا خلى لهم العوين العشب وسدها رشق وحبة نبق النبك ذات مفو فائدة كثيرة لكن حبت نبق بس وشيء من زدر الخليل ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إذن الكفور وجعلنا بينه وبين القرنة باركنا فيها قرن ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها أياما وليالي آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق أنا ده رجع القرآن جاب الكلام دلิ عشان نسله عشان في حاجة تحصل تاني وممكن تتكرر وعشان الناس يتجنبوا قال إن في ذلك لآيات لا لكل صبار شكور أستغفر الله تعالى أن يرد الجميع إليه رد جميل يحفظنا وإياكم من من الدمار ومن الغرق ومن الحرق ومن الابتلاء ومن المع ومن المع ومن المعاصي ومن الخروج على الشر ومن الرزائل ومن السوء ومن الفش ومن الفساد ومن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يستفاد من مثل هذه الأحداث أولا اليقين بقدرة الله تعالى وليس معرفة الله لأننا نعرف الله لكن هذا يزيد المؤمن يقينا والمسلم إيمانا أن كل شيء بيد الله وأن الله لا يعجزه شيء وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وأن الكون قبضته وأن كل شيء لا يخرج من يده سبحانه ثانيا يذكرنا بنعم الله علينا إذا أسأ بعض الناس سلمنا وإذا بكى بعض الناس سعدنا وإذا غرق بعض الناس سلمنا وإذا تشرد بعض الناس أوينا أن نذكر نعم الله علينا ووضع نفسه في مكانهم كان يمكن أن يحدث هذا حتى في السودان وفي أي بلد إسلامي وقد يكون من المتضررين من هو مسلم عليك من خلال هذه الأحداث والوقائع بعد أن تعرف أسباب العذاب والدمار والهلاك وهلاك القرى في القرآن أن تستفيد ثالثا ينبغي أن نجتنب كل ما من شأنه أن يهلكنا أنهلك وفير الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وعلينا حتى ولو ظهر الفساد وتفشى الشر علينا أن لا نستسلم له وأن نخره وأن ندافعه ولعل رئيس جمهوريتنا إن لم يكن في طريقه إن لم يكن في, في في كينيا لعله في طريقه إلى كينيا لتوقيع الاتفاق الأخير مع نهايته العام 2004 وهذا أيضا ينذي ويلقي على الناس دور كبير جدا في المحافظة على نسيجهم القيم وأخلاقهم والمحافظة على سلامة المجتمعات وأمن الجميع يخوانا الف... ال... ال... العذاب إذا نزل العذاب يعم هكذا يقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب عشان ما يجيب شك ربنا شديد العقاب فعلينا أن, ن... أن نحاصر الشر ما نتكلم نقول الفساد بدمير المجتمعات لا ما نجيف نحاصر فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أجرفوا فيه وكانوا مجرمين علينا أن نحاصر ونضيق دا دا دائرة الشر عسى الله تعالى أن يحفظ أمتنا وأن يحفظ مجتمعاتنا ولا نشمت على الكافرين الذين أصابهم ما أصابهم لا نشمت عليهم لكن نذكر بأن الأفعال والخصان والأخلاق والصفات هي التي تجر على الناس الدمار والويلة والهلاك لا نشمت عليهم نسأل الله أن يرفع عنهم البؤس وإن كانوا كفار نسأل الله أن يرفع عنهم البؤس ويجوز مساعدتهم وتقديم العون لهم إن لم يكونوا محاربين للإسلام ولا معادين له أسأل الله تعالى أن يتقبل وأن يحفظ الديار والبلاد اللهم اجعل ديارنا وديار المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين أمنا رخاءا سخاءا يا رب العالمين اللهم احفظنا من الزلازل ومن الفتن والبلايا والأمراض والهموم والحروب يا رب العالمين اللهم أمينا في أوطاننا اللهم أمينا في أوطاننا اللهم أمينا في أوطان في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا تأمورنا يا رب العالمين وأيد رئيس جمهوريتنا بالحق يا رب العالمين واجعله ممن ينقاد ممن ينقاد الى الشر ومن يحكم بالدين يا رب العالمين اللهم خذه واخذ بيده ووفقه لكل خير لما يفيد البلاد والعباد ويفيد المسلمين خاصة يا رب العالمين اللهم أصلح أص... اللهم أصلح اللهم أصلح أمرنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح فتياتنا اللهم أصلح نسائنا اللهم أصلح أطفالنا يا رب العالمين اللهم أصلحنا جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم واقم الصلاة